ليل أنعمت علىهم غير المقصود عليهم. ذو من ذي فرقه من القارفه ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين وليذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلمهم والجند في كل ظلظ، واعلموا أن الله مع المستفيدين، وإذا ما أزلت السورة فمنهم من يقول أن فمنهم. فسهم هذه ما لا، فأما الذين عملوا فذادسهم ما لهم، وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فذادسهم رجسا إلى رجس، فذادسهم. رِجْسًا إِلَى رَبِّهِمْ وَمَا سَوَّوْهُ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَرَوْنَ فِي كُلِّ عَالمٍ مَرَّةً أَوْ بَرَّ شَيْءٍ لَا يَسُؤُونَ ثُمَّ فَلَا يَسْمَعُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ إذا ما أنزل السورة نظر بعضهم نظر بعضهم إلى بعضهن يرأت من حديثه صرخ صرخ الله قلوبهم بأن من قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوط رحيم فإن تولوا الله لا إله إلا هو عليه توتنت وهو رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك السميع إِنَّ الْصِراطَ الْمُشْدَدِ الصِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَأَرِّ الْمَرْضُومِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّعْ صدق الله وكونوا قولا صديدا. يصرح لكم أعمالكم ويُرفِّض لكم ذنوبكم. ومن يُضلَّ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما نس على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها فأبين أن يحملناها وأشقل منها وحملها الإنسان إنه كان وله الجم